صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن قارون كان من فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قان له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وَبَتَغِي فِي مَا أَتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ بِنَالَ الدُّنْيَا وَأَحْسَنُ وَأَحْسَنُ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على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 وَأَصْبَحَ الَّذِينَ الذين تمنوا ما يَقُولُونَ بالامس يقولون يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ولينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا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 فَرَضْعَلَيكَ الْقُرْآنَ لَرَادُكَ إلَى مَعَادِ قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى ومن هُوَ فِي ضلال